إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا نَصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ الثَّمَرِ مِثْقَالَهُ فَقُومُوا لِنَفْعِ نَفْسِكُمْ وَقَوْمِكُمْ ۚ أُرْخُوا لِمَنْ مَّاتَ يَنقُلُهُ بِقُوَّةٍ ۚ خُذُوا مَاءً تَعِنُّكُمْ بِقُوَّتِهِ وَالْقُرْآنِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَرَى لَيْتُكُمْ ذلك فله لا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الله غِيَنَ عَتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا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 كَيُبَيِّنَ لَنَا مَا هِيَ قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا تَفَارُضُ وَلَا بكر فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَهَا ق قُولُوا إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ